ولو كان يوم النحر في المعدودات لساغ أن ينفر من شاء متعجلا يوم النفر لأنه قد أخذ يومين من المعدودات وقال إن النحر كان في اليوم الأول وهو يوم الأضحى والثاني والثالث ولم يكن في الرابع نحر بإجماع العلماء وكان مما يرمى فيه فصار معدودا لأجل الرمي غير معلوم لعدم النحر فيه بارك الله لنا في نباهتك وحفظك يا ولدي. نستطيع الان المواصل لقاءنا مع الامام هيا بنا الى الكتاب الجامع والى امامنا القرطبي والان يا اخواني نقمل ما اسلفنا قال ابن العربي والحقيقة فيه ان يوما نحرم معدود بالرمي معدوم بالذبح لكنه عند علمائنا ليس مرادا في قوله تعالى. واذكروا الله في أيام معدودات. وقال أبو حنيفة والشافعي الأيام المعلومات العشر من أول يوم من ذي الحجة وآخرها يوم النحر. لم يختلف قولهما في ذلك. وروى ذلك عن ابن عباس. وروى الطحاوي عن أبي يوسف أن الأيام المعلومات أيام النحر. قال أبو يوسف روي ذلك عن عمر وعلي وإليه أذهب لأن الله تعالى يقول ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الانعام صدق الله العظيم وحكى الكرخي عن محمد بن الحسن أن الأيام المعلومات أيام النحر الثلاثة يوم الاضحى ويومان بعده قال الطبري فعلى قول أبي يوسف ومحمد لا فرق بين المعلومات والمعدودات لأن المعدودات المذكورة في القرآن أيام التشريق بلا خلاف ولا يشك أحد أن المعدودات لا تتناول الأيام العشر لأن الله تعالى يقول فمن تعجل في يومين فلا اسم عليه. صدق الله العظيم وليست العشر حكم يتعلق بيومين دون الثالث وقد روي عن ابن عباس ان المعلومات هي العشر والمعدودات هي ايام التشريق وهو قول الجمهور وقال ابن زيد الايام المعلومات عشر ذي الحجة وايام التشريق وهذا فيه بعد لما ذكرناه وظاهر الايه يدفعه وجعل الله الذكر في الأيام المعدودات والمعلومات يدل على خلاف قوله المسألة الثالثة ولا خلاف أن المخاطب بهذا الذكر هو الحاج خطب بالتكبير عند رمي الجمار وعلى ما رزق من بهيمة الأنعام في الأيام المعلومات وعند أدبار الصلوات دون تلبية وهل يدخل غير الحاج في هذا أم لا؟ فالذي عليه فقهاء الأمصار والمشاهير من الصحابة والتابعين على أن المراد بالتكبير كل أحد وخصوصا في أوقات الصلوات فيكبر عند انقضاء كل صلاة كان المصلي وحده أو في جماعة تكبيرا ظاهرا في هذه الأيام اقتداءا بالسلف رضي الله تعالى عنهم وفي المختصر ولا يكبر النساء دبر الصلوات والأول أشهر لأنه يلزمها حكم الإحرام كالرجل المسألة الرابعة يا إخواني ومن نسي التكبير باسر كل صلاة كبر إن كان قريبا وإن تباعد فلا شيء عليه قاله ابن الجلاب وقال مالك في المختصر يكبر ما دام في مجلسه فإذا قام من مجلسه فلا شيء عليه وفي المدونة من قول مالك إن نسي الإمام تكبير فإن كان قريبا قاعد فكبر وإن تباعد فلا شيء عليه وإن ذهب ولم يكبر والقوم جلوس فليكبروا المسألة الخامسة يا إخواني اختلف العلماء في طرفي مدة التكبير فقال عمر بن الخطاب وعلي بن ابي طالب وابن عباس يكبر من صلاة الصبح يوم عرفة الى العصر من اخر ايام التشريق وقال ابن مسعود وابو حنيفة يكبر من غداه عرفة الى صلاة العصر من يوم النحر وخالفه صاحباه فقال بالقول الاول قول عمر وعلي وابن عباس رضي الله تعالى عنهم جميعا فاتفقوا في الابتداء دون الانتهاء وقال مالك يكبر من صلاة الظهر يوم النحر الى صلاة الصبح من اخر ايام التشريق وبه قال الشافعي وهو قول ابن عمر وابن عباس ايضا وقال زيد بن ثابت يكبر من ظهر يوم النحر الى اخر ايام التشريق قال ابن العربي فاما من قال يكبر يوم عرفة ويقطع العصر من يوم النحر فقد خرج عن الظاهر لأن الله سبحانه وتعالى قال في أيام معدودات وأيامها ثلاثة وقد قال هؤلاء يكبر في يومين فتركوا الظاهر لغير دليل وأما من قال يوم عرفة وأيام التشريق فقال إنه قال فإذا افضتم من عرفات فذكر عرفات داخل في ذكر الأيام هذا كان يصح لو كان قال يكبر من المغرب يوم عرفة لأن وقت الإفاضة حينئذ فأما قبل فلا يقتضيه ظاهر اللفظ ويرزمه أن يكون من يوم الترويه عند الحلول بمناه المسألة السادسة اختلفوا في لفظ التكبير فمشهور مذهب مالك أنه يكبر إثر كل صلاة ثلاث تكبيرات، رواه زياد بن زياد عن مالك ويقال بعد التكبيرات الثلاث لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد وفي المختصر عن مالك الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد والآن يا إخواني ننتقل إلى الجزء الثاني من الآية وهو قوله تعالى فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه وفيه إحدى وعشرون مسألة الأولى قوله تعالى فمن تعجل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 وكذلك اجمعوا ان وقت رمي الجمرات في ايام التشريق بعد الزوال الى الغروب واختلفوا في من رمى جمرة العقبة قبل طلوع الفجر او بعد طلوع الفجر قبل طلوع الشمس فقال مالك وابو حنيفة واحمد واسحاق جائز رميها بعد الفجر قبل طلوع الشمس وقال مالك لم يبلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لأحد برمي قبل أن يطلع الفجر ولا يجوز رميها قبل الفجر فإن رماها قبل الفجر أعادها وكذلك قال أبو حنيفة وأصحابه لا يجوز رميها وبه قال أحمد وإسحاق ورخصت طائفة في الرمي قبل طلوع الفجر روي عن اسماء بنت أبي بكر أنها كانت ترمي بالليل وتقول إن كنا نصنع هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرجه أبو داود وروي هذا القول عن عطاء وعكرمة بن خالد وبه قال الشافعي إذا كان الرمي بعد نصف الليل وقال الطائفة لا يرمي حتى تطلع الشمس قاله مجاهد والنخعي وقال أبو ثور إن رماها قبل طلوع الشمس فإن اختلفوا فيه لم يجزه وإن أجمعوا أو كانت فيه سنة أجزأ وقال أبو عمر أما قول الثوري ومن تابعه فحجته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رمى الجمرة بعد طلوع الشمس وقال خذوا عني مناسككم وقال ابن المنذر السنة الا ترمي بعد طلوع الشمس ولا يجزئ الرمي قبل طلوع الفجر فإن رمى أعاد إذ فاعله مخالف لما سنه الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام لأمته ومن رماها بعد طلوع الفجر قبل طلوع الشمس فلا إعادة عليه إذ لا أعلم احدا قال لا يجزئه. الله آه. <تصفيق> آه. <تصفيق> الآن علمت يا عم أن السنة هي الا يرمي الحاج إلا بعد طلوع الشمس ولكن ماذا لو أن الحاج لم يستطع أن يرمي نهارا فأخر الرمي إلى الليل ألا فعلم يا ولدي انه اذا كان الحاج لديه عذر يمنعه الرمي نهارا جزت تاخير الرمي الى الليل روى مالك عن نافع ان ابنة لصفية امرأة ابن عمر نفست بالمزدلفة فتخلفت هي وصفية حتى اتتا منا بعد ان غربت الشمس من يوم النحر فامرهم ابن عمر رضي الله عنهما أن ترمي الجمرة حين قدمتا ولم ير عليهما شيئا أما يا ولدي إذا لم يكن لدى الحاج عذر فإنه يكره التأخير وعند أحمد إن أخر الرمي حتى انتهى يوم النحر فلا يرمي ليلة وإنما يرميها في الغد بعد زوال الشمس لا حرمني الله من علمك وفضلك يا وبارك وبارك الله فيك يا ولدي وحفظك من كل سوء قم الآن إلى شؤونك وغدا بإذن الله